إلي الله رب العالمين ويسلم ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان إلهي النبي أما بعد أن يوم السمين الكرام فهذه الحلقة السابعة والثلاثين بعد المئة من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الحكيم تكلمنا على معنى قول تعالى وإيها الناس القلون ما تبعب حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ومدون إنما أمركم الصور والضحى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكنما لمن تمكن من ذكر فائد والأحكام منها، كن أذكرها الآن، مستعينين بالله عز وجل، مستلهمين منه السراء والهداية. في هذه الآية الكريمة العناية بما ذكر الله تعالى فيها من أحكام، واجه ذلك أن الله صدر صدرها بالمجد. والتسطور بالنجاء يدل على أهمية ما يوجه إلى المناجة. ومن قائد هذه الآية الكريمة أن الخطاب في الأكل مما في الأرض يعمل المنوية وكافرين وقيمه فعلى يا أيها الناس وكلمة الناس عامة يأت جاء في آيات أخرى توجيه توجيه ذلك من فقال تعالى وَأَعْلَمُهُمْ مَعَآنِ كُلٌ مِنْ طَيُوبَاتِ مَلَائِكَتِنَا كُوِّ وَاسْكُرُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ وَيَهْتَدُونَ فَهَلْ مُحَسَّسٌ عَنْهَا الْآيةِ الْآيةِ الأُخْرَى وَنَقُولُ إِنَّمَا الَّذِينَ ذَلَهُمُ الْأَكْلَ مِنْ مَفْعِلِ الْأَرْضِ هُمُ الْمِنْهُ الْخَاصَةُ وَأَمَّا كَافِرُونَ فَإِنَّهُمْ فإنه لا يحب لهم الأكل ما في الأرض بل سيحاسبونها لذلك أو نقول إن هذه الآية عامة فأن ما في الأرض يأكل منه الكافرين والمعنون على أنه حلال لا يحاسب عليه الكافر ولكن المال الأول أصح أن المراد بالناس هنا إن إما أمام الناس وخصصا بالمؤمنين أولا المراد بها الخاص المراد بها خصوص يعني عبد يا أيه الناس والمراد بها يا أيه لينا آمن ودني لهذا قول الله تبارك وتعالى ليس على اللي ينعون وعمل السالحات جناه في مطاعمه هو كل قائل لا سعاده لمن امن وامن الصالحات ينهي متاع قلنا غير منن عن الصالحات اي اي ذلك ايضا قال تعالى قل من حرم مدينه الله من حرم مدينه الله التي اخرج عباده والطيبات من رزق قل غير من امن في الحياه الدنيو خالصا للقيامه على هذا فيكوننا من في الارض سلاما للمؤمنين ليست الذي تباعكم ليس الذي تباعكم عليهم لحلال المكافرين بمعنى امننا لم لا نؤمن من تناوله وذات عليهم ذلك تبغ تبغوا يعني سيحاسبني عليهم يوم القيامه سيقال بما انت من نعم الله ما كفرت من كفرت من انتى هذهات كريمه انما ان كل ما في العبد حلال لنا وهذا قيله تعالى ظل الله خلق عليكم ما في الأرض جميعا وعلى هذا فيكون الأصل فيما في الأرض أنه حل لنا فمن ادعى تحرين شيء مما في الأرض قلنا له إيتي بالدليل فإن جاء بالدليل فإلا فالأصل حل ولا فقط ذلك بين الحيوان وجمال فالأشجار والثمار وغيرها الأصل فيها الحل حتى يكون دليل على المن والحيانات كلها رصفها الحلب حتى يكون دليل على المن ومن هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يكون كسب العسام لهذا الحلال على وجه طيب والطيب هنا ضد خبيث والخبيث كل ما يحرم من تصرف، وبهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بثمن الكيد خبيث ونهض تغيير الحبيث وكسب الحجامي خبيث فباستفاد من هذا كما قلت أنه يجب أن يكون ما تأكله من في الأرض من الحلال مكتسبا على وجه المشروع ويتفر على هذا القاعدة أنه لا أكل للرسال ما بيش المحرم فمن اكتسب مالا بغش أو الكرب أو الربا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له أخره بل هو حرام عليه لكن من جاءه معزة من الله وانتهى وتعب فقد الله تعالى الربا فمن جاءه معزما ربي فانتهى فلا هو سلف وأنه الله من فواجه هذه العات الكريمة تحرين اتباه خطوات الشيطان فإن قال فائل بأي طريق نعلم خطوات الشيطان قلنا لما ذكر الله عز وجل لقيمه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمه وبنفحشاء يوميك فإذا هم يجب الناس صغيرة فذلك من أن الشيطان ولها منفذ ناسية كبيرة وراحشة فبالتها ايضا من أنب الشيطان وكل ناسية تهل بها فإنها من أنب الشيطان فإذا ابتلعت هواك فيها فقد ابتلعت ببارك الشيطان ومنها من طوال الآية التحرير من الشيطان بقوله إنه لكم عدو النبي والتحرير من الشيطان يتفضعوا عن التحذير من أولياء الشيطان الذين يأمرون بالفحشاء والمنكر، فإن هؤلاء هم أولياء فالواجب على المسلم الحذر من الشيطان لأنه عدو الحذر من أولياء الشيطان لأنهم أيضا عدو ويجب لهذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الله لو النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقاله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عديكم وعديكم اولياء تبقون اليهم بمده وقاله تعالى اننا فكين فاحبارهم هم العدل من الله اننا يؤفكون فالواجب الحرق من الشيطان واكبائه لانهم اعجاء لنا ومن فائد العاية الكريمة وان ما امر به الشيطان وهوًا المهم بالسبب «معاصى الصغار والفحشاء المعاصي التضاء ومن طائزها تحutil القول على الله علم، وهذا يشمل تحريم القول عليه في版مر وتحريم القول عليه في أسماعه وتحريم القول عليه في صفاته وتحريم القول عليه في أحكام الكلية القدرة والبحث بقية تأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله فايلال الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.